الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده فيقول المصنف رحمه الله باب الحال باب الحال هذا باب من أبواب النحو يذكره النحويون غالبا في معرض ذكرهم للمنصوبات لأن حكمه النصب ولهذا أورده المصنف رحمه الله بعد فراغه من ذكر المفعولات وكلها منصوبات فقال باب الحال والحال لفظ يذكر ويؤنث الحال لفظا يذكر ويؤنث تقول هذه حالي وهذا حالي حال تذكر وتؤنث ولعل هذا هو الأكثر أو الغالب فيقال حال باعتبار تأنيثها نقول هذه حال حسنة مثلا هذه حال حسنة لأنها مؤنث و باعتبار تانيثها طبعا يؤنث الفعل المسند الذي اسند اليه تقول جاءت حال فلان مثلا جاءت حال فلان او استمرت حال فلان على كذا وكذا فيؤنث فعل التانيث الذي في يؤنث الفعل التانيث لهذا اللفظ هو حال وباعتبار تذكيرها يقال هذا حال واستمر حال فلان على كذا واستمر حال فلان على كذا واذا اعتبرناها مذكره فانها تؤنث بتاء بتاء التانيث او بالهاء كما يقولون فيقال حاله فلان حاله حسنه حاله فلان حسنه واستمرت حاله فلان واضح ولعل الاقرب هو ماذا هو تانيثها دون دون هذه دون هاء والله اعلى واحد باب الحال يقول فيه المصنف رحمه الله وهو وصف فضله يقع في جواب كيف كضربت اللص مكتوب وهو وصف هذا اول القيود وصف ثم قال فضله ثم قال يقع في جواب كيف ذكر كم من قيد ذكر ثلاثه قيود وصف فضله يقع في جواب كيف اذن الوصف بما بمعنى انه انه مشتق فلا تاتي الحال جامده وفضله بمعنى انه ها ليس مسندا ولا ولا مسندا اليه اي ليس عمده يجمعهما ليس عمده يقع في جواب كيف اي انه مبين او جواب عن سؤال مقدر كيف فهو يبين ماذا هيئه صاحبها أو صاحبه صاحبها القول الثاني، صاحبه القول بالتذكير إذن قال هو وصف خرج الجامد لأن الوصف المشتق فضله خرج العمدة يقع في جواب كيف أي أنه جواب عن سؤال مقدر هو كيف حال كيف حالك ثم ذكر لنا مثالا فقال كم ضربت اللسا مكتوفا هكذا ضربت اللسا مكتوفا اين الحال هنا مكتوفا هل توفر فيها القيود الثلاثه؟ جواب نعم ولا شك فلا يصح ان يمثل بمثال ناقص. مفهوم اذا مكتوفا هو مشتق هو وصف مشتق وهو فضل اذ المسند هو ضرب والمسند اليه هو اللص وهو في, في يقع في جواب كيف كيف ضربت اللصا؟ فيجيبك ضربت اللصا حال كونه مكتوفا حال كونه مكتوفا هذا ما ذكره المصنف المصنفهن رحمهن في هذا في الشطر الأول هنا وهنا مسائل لابد من التعريض عليها أولها في قوله وصفا الوصف بمعنى انه مشتق يعني لا تاتي الحال الا مشتقه هذا في يعني دائما او في الغالب يعني الحال لا تكون الا وصفا دائما او في الغالب في الغالب ها اذا عندنا امر هنا اذا قلنا في الغالب يعني انه يجوز ان تاتي جامده يجوز ان تاتي جميده واذا قلنا واجب يعني دائما لا بد من الوجوب هنا فنقول ما جاء جامدا يؤول ما جاء جامدا يؤول ولا يقاس ولا يقاس عليه في تقيد القواعد في وضع القواعد لا بد أن يكون الحكم مستمرا مضطردا في جميع مواضعه فالآن مثلا كون الحال جامدة آه كون الحال وصفا مشتقا أو مشتقة هذا هو الأصل وهذا قول جمهور النحويين وهذا القول مأخوذ من ماذا مأخوذ من الغالب على كلام العرب أو أكثر كلام العرب الحال فيه تأتي مشتقة فاعطي هذا الحكم للحال قالوا يجب أن تكون الحال ماذا مشتقة طيب وجدنا أمثلة الحال فيها ليست, ليست مشتقة بل ماذا جامدة الآن كيف نصنع في هذه الأمثلة التي ورد فيها طبعا هي أمثلة فصيحة التي وردت الحال فيها جامدة هذا هو الإشكال هنا فيتخرج القاعدة على أن يجب أن تكون الحال مشتقة ما ورد فيه الحال جامدة تؤول يعني نؤولها بمشتق نقول هذا في تأويل ماذا؟ في تأويل مشتق وهذا لماذا ليبقى الحكم عاما ومطردا وهذا هو الاصح هنا في هذا الباب لكن قد يقول اخرون من النحات يقولون مثلا الغالب في الحال ان تكون مشتقة ويجوز ان تكون جامده هذا كذلك حكم قال به بعض النحات وهذا الحكم هنا يقتضي منك, منك ماذا يقتضي منك ماذا يقتضي منك انك لو تكلمت بكلام جئت به أو جئت فيه بالحال جامدة لما عيب عليك ذلك ولا كنت متبعا قول العرب العرب ولكن على القول الأول هو الصحيح أنك لو جئت بالحال جامدة جمد لعيب عليك ذلك وأنك خالفت ماذا كلام العربي الفصيح هذا هو قضية الحكم هنا كيف كيف يكون إذن أكثر النحات على أن الحال لا تكون إلا جاء عفوا إلا مشتقة ولهذا جعل الاشتقاق ماذا في قيودها صار قيدا لها فيقال الحال هي كل وصف لو لم يكن الاشتقاق قيدا فيها لم اشترط فقال هي اسم هي قسم دون قيد ماذا؟ دون قيد الوصف فقالوا هي كل ماذا؟ كل وصف ولعل الامثله هنا نعم. قوله تعالى فانفروا ثبات فانفروا ثبات جمعوا ماذا؟ جمع ثبى جمع ثبته فانفرو ثبات جمع ثبى لا فانفرو ثبات جمع ثبات جمع تصحيح وجمع تصحيح بماذا ينصب ها بالكسر نعم انفروا ثبات نعم فثبات حال من ماذا أين صاحبها هو نعم الضمير الواو فانفروا أي انتم ثبات ها هنا ثبات جمع ثب وهو ليس مشتقا هو اسم جامد الفان اسم جامد ها كيف نقول هنا إذا الحال وقد قال المصنف هي وصف ولا يوجد, اشتراط الوصف لا يوجد الوصف هنا لا يوجد الوصف قد صلحت لكم معنى الوصف واضح الان إذن تؤول بماذا؟ بمشتق نقول فانفروا متفرقين فثبات تؤول بقولنا ماذا؟ متفرقين أي حال كونكم ثبات أو حال كونكم متفرقين فهي بمعنى ماذا؟ بمعنى التفرق فتؤول هنا لماذا نؤولها؟ نؤولها لتكون القاعده مطردة فقط لتكون القواعد ماذا؟ مضبوطة لأن أكثر كلام العرب أو أكثر الكلام باللسان العربي الفصيح ماذا؟ وردت الحال فيه ماذا؟ مشتقة واضح هذا؟ طيب في قوله فضلة اشتراط الفضل ما ما, ما ما معنى الفضل ما معنى فضل يمكن يا هذا خطأ لا تعرف الفضله بقولنا يمكن الاستغناء عنها لماذا نعم ولو تعدى المفعول واحد المفعول الاول فضل واضح أكل زيد تفاحة ماذا أكل زيد تفاحة هل نستغني عن تفاحنا قد يقول قائل يمكن أن نستغني يمكن أن نستغني إذا دل عليها كلام من قبل لكن في قوله تعالى لا تمشي ولا تمشي في الارض مراحة لو حذفنا مراحة واستغنينا عنها هنا هل يبقى معنى الآية يتغير معنى الآية يصير ماذا النهي عن المشي مطلقا ولكن النهي عن المشي ماذا حال المرح واضح انظروا لهذا القيد حال المرح نهينا عن المشي عفوا واضح هذا لا تمشي نهينا عن المشي حال حال المرح أي ونحن مريحون ولا تمشي في الأرض مراحة أما التعريف الذي يذكره بعضهم وهو أننا يمكن أن نستغني عنها فهذا لا نعم نعم ليس حتى هذا فيه نظر حتى هذا التعريف فيه نظر ليس يقع بعد تمام الجمله لان تمام الجمله بتمام معناها انما الافضل ان نقول الفضلة هي ما ليس مسندا ولا مسندا اليه ما ليس مسندا ولا ولا مسندا إليه او نقول ما ليس ما ليس عمدة ما ليس عمده وهذا معناه ان الحال لا يكون عمد لا يكون فاعلا ولا يكون فعلا لا يكون مبتدا ولا يكون خبرا واضح هذا اذا فضل بمعنى ماذا ما ليس عمدا ما ليس عمدا يقع في جواب كيف كيف في الكيفيه ولا تمشي في الارض مراحه نهينا عن ماذا عن المشي بكيفيه كيفيه المراح كيف لا تمشي لا تمشي مراحه وهذا واضح جدا اذن هذه القيود الثلاثه ماذا لا بد من توفرها في, في الحال ثم ماذا قال بعد هذا ألا وشرطها, وشرطها التنكير في وشرطها تنكي رو حال ان تكون نكره يعني يجب ان تكون الحال نكره كان يمكن ان يكون هذا الشرط في, في ماذا في القيود كان يمكن ان يكون هذا في القيود او تكون القيود فيه الشروط أو ان تكون القيود هي الشروط لا علينا اذن شرطها التنكير يعني معنى هذا معنى انه يجب ان تكون الحال نكره ضد النكره ماذا المعرفه اذا لا تاتي الحال معرفه هذا الشرط ها اذا فقد الشرط هل ينطبق عليه تعريف اصول الفقه الشر اذا جاءت معرفه ها تؤول تؤول بنكره يعني اذا فقد الشرط لا يفقد الا ها لا عفوا اذا انعدم التنكير ماذا ماذا نقول نؤول إذا ورد الحال معرفة إذا وردت الحال معرفة كيف نقول ورد الحال معرفة هذا فيه تناقض لأن الحال بد أن تكون منكرة نقول إذا انطبقت إذا توفرت القيود الثلاثة الأولى جاء وصفا فضله وصالح في جواب كيف صالحا في جواب كيف نعم جواب سؤال كيف ولكنه معرف فهنا نقدر نقدره فلو قلت ادخلوا الاول فالاول او جاء زيد وحده وحده هذه ماذا بينت ماذا بينت جاء بينت هيئه زيد حين مجيئه. واضح الان بينت هيئه زيد حين حينما جئي فهي واضح أنها ماذا أنها حال من من زيت بيث هيئته ادخلوا الأول فالأول فقولنا الأول فالأول ماذا بيان لهيئة الداخلين بيان لهيئة الداخلين فحالهم حين دخلوا أنهم الأول فالأول متتابعين واضح هذا إذن هنا ماذا نقول؟ نقول هل يجب أن تكون الحال نكرة؟ وإذا قلنا يجب لماذا؟ وهذا قول الجمهور البصري أو أنه الغالب في الحال أن تكون نكرة ويجوز أن تأتي معرفة من يقال هنا هو الذي قيل في الأمر الأول نعم. فنقول هذا يجب أن تكون الحال نكرة فاذا اردت ان تنشئ كلاما فأتي بالحال نكره اما اذا احتججت بما ورد عن العرب الحمد لله الله بما ورد عن العرب من ان الحال جاءت معرفه فانه ماذا يؤول لانه ماذا قليل جدا بما مقارنه مع ما ورد من كون الحال نكره كقول الشاعر واوردها العراكه واوردها العراكه وقولهم ادخلوا الاول الأول وقولهم جاء وحده جاء وحده فالغالب فنقول يجب أن تكون الحال نكرة أو يشترط فيها أن تكون نكرة وما ورد من كلام فصيح جاءت فيه الحال معرفة فيؤول بماذا بماذا نقدره أو نؤوله بالنكرة فنؤوله بالنكرة إذن جاء زيد وحده فنقول جاء زيد فريدا جاء زيد منفردا ادخلوا الاول فالاول ادخلوا متتابعين او مرتبين او نحو هذا ذكر بعضهم في هذا الباب قيودا في جواز ان تاتي الحال معرفه وقيودا في جواز أن تأتي الحال جامدة في جواز أن تأتي الحال جامدة وفي جواز أن تأتي الحال ماذا؟ معرفة صواب أن لا لا تكون هناك مواضع يجوز أن تأتي فيها الحال ماذا؟ معرفة أو جامده او جامده وهذه مساله في اصول النحو هذه مساله في اصول النحو فبعضهم مثلا في قضيه الوصف يقول يجوز ان تكون الحال جامده في كذا موضع ويذكرون مواضع اربعه او خمسه بعضهم يذكرون موضعين بعضهم يذكرون ثلاثه بعضهم يصلون الى خمسه هذه المواضع لو تاملناها فهي مواضع مستنبطه من بعض الأمثلة الفصيحه التي وردت عن العرب ولا شك أن النحوية لم يحض بجميع كلام بجميع كلام العرب فقد يأتي يعني بعد زمن من النحات من يزيد من يزيد موضعا ولهذا تجد المواضع تتفاوت عندهم كمسويغات لابتداء بالنكرة. بالنكره سيبويه رحمه الله و... والمتقدمون لا يذكرون مسويغات هكذا مضبوطة بعدد خمسة وعشرة وعشرين وثلاثين لكن المتاخرين ماذا يضبطونها بأعداد فمنهم من يجعلها خمسة ومنهم يجعلها عشرة ومنهم يجعلها ثلاثين وتزيد وتزيدها تنقص ومنهم يصل إلى أربعين ونحو هذا ولا شك أن هذا يعني فيه شيء من التكلف، وبالتالي الأول أن يجعل الضابط ماذا هو الفائدة في قضية مسويعات البدء بماذا بالنكرة مثلا أنا يجوز الابتداء بالنكره فتى إذا أفادت النكره إذا أفاد والمسويات التي تجعل النكره تفيد ماذا كثيرة واضح الآن ترجع إلى أمور أخرى كذلك هنا في الحال لو أن الذين قالوا هناك ضوابط أو عفوا هناك مواضع يجوز أن تكون الحال فيها جامدة وربطوها بالفائدة لكان أحسن لكان, لكان أحسن أو الأحسن منه أن يقال لا تكون الحال جامدة بل ماذا تكون مشتقة وما ورد عن الفصحاء نؤوله ونقدره وانتهى الأمر لأن الحكمه لمن؟ للغالب ولا نقول للغالب لل... لل... للكثير لا ورد هو ماذا شيء يسير جدا لا يرقى إلى أن يكون مجوزا لقاعدة أو إلى أن يكون ماذا؟ قاعدة وقد مثلت لكم قضية الدواء بالأعشاب التي تكون دواء العشب الذي يشفي ويشفى منه رجل أو رجل لا يجعل دواء بخلاف العشب الذي يشفى منه مئة رجل أو أكثر المئة فهذا الذي يجعله دواء كذلك قاعدة مطردة في جميع العلوم الأكثر كلام العرب هو الذي يجعل قاعدة لو كانت هذه الكثرة يعني متقاربه يعني هناك كثير من العرب استعمل هذا الاسلوب وكثير اخرون استعملوا هذا الاسلوب فنجوز نجوز الامرين اما اكثر العرب على كذا وقليل منهم لا يكادوا يعني لا يكادون يذكرون فتجعل لهم قاعده له وهذا حد مساله اذا طيب اذا نقول يجب ان تكون الحال نكرة وهذا هو الأصل وما ورد مخالفا للأصل يؤول ويقدر بنكره قال وشرطها التنكير طبعا ثم قال وشرط صاحبها شرط صاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير نحو خشعا ابصارهم أبصارهم في أربعة أيام سواء لسائلين وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وقول الشاعر لمية موحشا قال قال وشرط صاحبها بعد أن فرغ من الكلام عن ما يتعلق بالحال شرع في الكلام عما يتعلق بصاحب الحال وتلاحظون أن المصنف رحمه الله يعتبرها نكر ولهذا رد الضمير إليها مؤنثا قال وشرط صاحبها الحال أو صاحب الحال من؟ صاحب الحال من الواو لا في غير المثال نحن انتقلنا الى شطر اخر من صاحب الحال هو الذي بينت هيئته هو الذي بينت هيئته هذا هو صاحبها يعني حتى يكون عندك ضابط صاحب الحال هو الذي بينت الحال هيئته جاء زيد راكبا راكبا حال بينت هيئه من زيت. هيئه زيد واضح الان بينت هيئة زيد اذن زيد صاحب الحال وانتبه صاحب الحال يعني من ظهر او من بينت الحال هيئته هذا فقط جئت راكبا من صاحب حاله هو انت لان راكبا بينت هيئتك كونك راكبا اذا بينت الحال صاحبها فالحا صاحب الحال لا بد ان يكون ها لا قال وشرط صاحبها التعريف هذا هو الاصل شرط صاحبها التعريف وانتبهوا هناك تشابه بين الحال والخبر تشابه بين الحال والخبر ولهذا في بعض الامثله يجوز ان تعرب الكلمه حالا ويجوز ان تعرب خبرا وسامثل لهذا تشابه بين الخبر والحال كيف ذلك الخبر هو حكم على المبتدا زيد صادق فصادق وصف ل او حكم على زيد بالصدق كذلك الحال هناك تشابه بينها وبين الصفه بين الوصف بين ماذا بين الوصف وبين وبين الحال تشابه تقول وبين الخبر كذلك إذن زيد صادق وصفنا زيد بالصدق صادق هنا خبر وصفناه بالصدق وأخبرنا عنه بالصدق وحكمنا عليه بالصدق طيب تفترق الصفة عن الخبر وعن الحال انها لا يشترط فيها التنكير او التنكير ليس اصلا فيها لانك اذا وصفت معرفا فالموصوف يكون معرفا واذا وصفت منكرا فالموصوف يكون منكرا اما الخبر فلا بد ان يكون او فالاصل فيه ان يكون نكره والحال اصل فيها ان تكون نكره لأنها أولاً لأن الخبر ماذا منتظر الخبر منتظر أنت لا تعرف الخبر وتريده ولهذا سمي خبر فهو فائدة تصل إليك الخبر فائدة تصل إليك والخبر جزء المتم الفائدة الخبر جزء المتم الفائدة مع المبتدا عندك مبتدا ولهذا يقول المبتدا لا بد ان يكون معرفته عندك مبتدا انت تعرفه لكن لا تعرف اخباره لا تعرف اخباره تريد ان تعرفها فتاتيك الاخبار فهي اذا انت لا تعرفها هي منكره عندك فالاخبار ناكره فالاصل في الخبر ان يكون ناكره والا لماذا تذهب الى المحكمه لتسمع الحكمة على المبتدا على المتهم المسجون المتهم معروف واضح فتسمع الخبر الذي هو حكم على المبتدا حكم على زيد بخمسين فتقول زيد سجين اذا سجين حكم على زيد وخبر عن زيد ووصف لزيد هذا بنعنى المجاز وليس بنعنى الاصطلاح النحوي لكن هنا سجين قال عنه هذا خبر هذا فقط لتعرف التشابه بين المبتدا بين الخبر والصفة والحال الحال لا بد أن تكون مكنة لماذا؟ لأنها كذلك تبين هيئة شيء معلوم أنت تقول جاء زيد انتهى الحكم جاء زيد لكن يأتي الحال ليزيل إبهاما فهو خبر واضح الآن؟ هو فائدة تصل إليك لم تكن تعلمها أنت تعرف زيد لكن لا تعرف كيف جاء فيقال لك جاء زيد راكبا جاء زيد راكبا لكن تأمل لو قلنا لك جاء زيد الراكب هل تكون حالا لا تكون حالا لأنها تذهب إلى الصفة واضح فأنت تعرف أنه هو الراكب لأن الصفة تتبع الموصوف لكن لا تعرف أنه جاء راكبا فتقول جاء زيد راكبا ثم تأمل كذلك أن الحال <تصفيق> يغلب فيها الغالب في الحال ليس سرطان الغالب في الحال ان تكون منتقلة يعني لا تكون لا تكون ملازما الا قليلا الحال الغالب أن تكون منتقلا جاء زيد راكبا اذا هم راكب الآن لكن بعد قليل ربما يكون نائما ربما يكون جالسا ربما يكون يا ماشي ما هكذا فالغالب في الحال انها تنتقل ليست منازمة إذن هذه الحال لابد ان تكون ماذا نكيره لكن قد تاتي عفوا صاحب الحال صاحب الحال إذن نرجع الى صاحب الحال قول المصنف رحمه الله وشرط صاحبها التعريف لكن قد قد ينكر صاحب الحال فتاتي الحال من من النكره يكون صاحب الحال نكره كما ان الخبر يكون عن عن نكره يكون الخبر عن نكره ويكون الحال عن عن نكره رايت التشابه الان بين المتدا والخبر بين المتدا وصاحب الحال وبين الخبر والحال جاء زيد راكبا او هذا زيد راكبا هذا زيد راكبا فزيد هو الخبر وراكبا حال عنه حال عنه عندكم اشكال لا اشكال لا يوجد غموض نرجع الان الى النص يقول المصنف وشرط صاحب الحال التعريف صاحب الحال وليس الحال حال قلنا لا بد ان تكون ناكره وما جاء معرفا يؤول صاحب الحال لا بد ان يكون معرفتان لكنه قد يكون ناكره اعطونا من امثله عن, عن صاحب الحال معرفه مما مضى ولا تمشي في الارض ما راح اين صاحب الحال الضمير مستثير وجوبا وهو انت لا تمشي لا ناهيه تمشي فعل مضارع مجزوم بلا وجزمه حذف حرف العله والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت في الارض جار مجرم متعلق بالفعل تمشي ها مرحا من حال من الفاعل المستتر وجوبا واضح هم كذلك وترى الناس سكارى اذا سكارى هم حال من ماذا من الناس والناس هي مفعول به هنا وترى الناس سكارة لاحظوا أن الحال جاءت من الفاعل وجاءت من المفعول به وترى الناس سكارة سكارة يقول حال المنصوب ونصبها الفتحه المقدرة على الألف للتعذر لأنه اسم مقصور واضح لها وأنقي السحرة ساجدين والقي السحره ساجدين الساجدين حال منصوب ونصبها الياء لانه جمع مذكر سال صاحبه السحره وهو نائب فاعل واضح العام نائب فاعل اذن جاء من الفاعل من نائب الفاعل من المفعول به ومن الخبر ها لقيت زيدا راكبا هذا مفعول به، ها مررت بزيد, مررت بزيد راكبا هذا أحسن لأنه جار ومجرور. إذن راكبا حال من ها ها مررت بزيد راكبا راكبا حال من ماذا من زيد أو من أنا نعم تحتمل وجهين مررت بزيد راكبا ربما حال كوني راكبا وربما حال كونه راكبا فيحتمل هنا الوجهين قد ترجع إلى الأول قد ترجع إلى إلى الثاني والأقرب ان ترجع إلى أقرب مذكور لأنه يجوز أن نقول مررت راكبا بزيد مررت راكبا بزيد وهنا ترجع هل يتقدم الحال على صاحبه ولا يتقدم واضح هذه المساله من لا ادري ذكر المصنف اولا إذن لاحظوا ان الحال تاتي من الخبر وتاتي من الفاعل ومن نائب الفاعل ومن المفعول به ومن المجرور هل تاتي الخبر من المبتدا مم. هل تاتي الحال من المبتدا ها تاتي لكن جمهور اللوحات يقول لا تاتي لا تاتي الحال من المبتدا وجوزه سيبوه رحمه الله والدليل وما ذكر المصنف هنا لمن يت موحشا طلل يلوح البيت من يكمله لمن يت موحشا طلل وهو الأصل يقول لمن يت طلل موحش كانه خلل نعم بطرف لاول إذن لمن يتموحشا طلل يلوحك عنه خلاله والله مسائل الحال مسائل كثيره جدا ها اذن قبل التعليق على البيت وهذه مساله التي هي قضيه الحال من المبتدا اولادي لا ادري ما هذه اذا قال صاحب التعريف صاحب... نأخذ القاعدة صاحب التعريف عفوا صاحب الحالي شرطه أن يكون واضح وهنا نواصل ونقول ويجوز أن يكون نكرة بمسوغ ويجوز أن يكون نكرة إذا أفاد إذا أفاد أو نقول بمسوغ بمسوغ مثال المسوغات التي يذكرونها بهذا الباب المسوغات التي يذكرونها بهذا الباب مثلا ان يتقدم صاحب الحال على الحال آه. ان تتقدم الحال على صاحبها هذا مسوغ ان تتقدم الحال على صاحبها نعم احسنت خش عن لا هنا معرفه صاحب الحال لا لا لا المسوق هنا هذا لكن صاحب الحال هنا معرفه واضح يخرجون الواو هو الغاء هو, الوا هو الضمير وهو اعرف المعارف الضمير صاحب الحال هو خش عن أبصاره يخرجون خشع عن ابصارهم اريد مثالا فيه الحال نكره لمية موحشا طلال نعم لميته موحشا طلال اولا لم كيف نعربها لا جر من اسم راى كان وقال لهند موحشا طلل هند لها طلل موحش هذا هو الاصل في الكلام هند لها طلل والطلل هو نعم مفرد الاطلال يعني هو اثار البيت بعد هجره اثار البيت بعد بعد هجره فقال لميته اللمحه فجر وميته اسم مجرور باللام مجره الفتحه نيابه عن كسر لانه ممنوع من الصرف وذلك ايه الامر واضح والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن كائن لميته موحشا حال منصوبه ونصبها الفتحه الظاهره على اخره هو طلال وجاز, وجاز أن يكون موحشا حال من طلل مع كون طلل نكرة لأنه تقدم عليها أو لأنها تقدمت عليه إذا نحن في مسالتنا فقط يجوز للحال أو يجوز لصاحب الحالي أن يكون نكرة إذا تقدمت الحال عليه إذا سبقت الحال يجوز نقول نكرة يجوز يكون صاحب الحال نكرة مثلا تقول مثلا راكبا جاء رجل راكبا جاء رجل الرجل هذا نكرة صاحب الحال جاز أن يكون ماذا نكرة وجاءت الحال منه لانه ماذا لأن الحال تقدمت عليه أو جاء راكبا رجل زيد المال نعم إذن أعلن مبتدا مرفوع ورفعه الضم الظاهر على آخره وجاز الابتداء به يعني مسألة أخرى جاز الابتداء به لتقدم الخبر عليه لتقدم الخبر عليه إذن هنا عندنا مسألة لحد الآن وهناك مسألة أخرى. الحال هذه لو تاخرت هنا ماذا تكون هل نقول لمن يتاخر طلل موحشا لا يجوز هذا لو تاخرت الحال لكانت صفه لكانت ماذا صفة وهذه مساله اخرى في كون الصفه تتقدم لانها لو تاخرت لكانت حال فتقدم الحال هنا تقدم واجب تقدم الحال هنا ماذا تقدم واجب لأنها لو تأخرت لصارت صفة وهذه مسألة كذلك تجدونها في كتبي النحو في هذا البقى. ولهذا قلت النحو له مسائل الحال لها مسائل كثيرة لا يتغير المعنى تغير. المعنى الدقيق وإلا المعنى العام يبقى تقول أكلت تفاحة وتفاحة أكلت المعنى العام واحد لكن المعنى الدقيق يختغيه هذا الأمر يقرره عبد القهر الجرداني في كتابه دلال الإعجاز في نظرة النظر نعم. نعم لو أخرنا الحال قلنا لمن يتطلل موحش فيكون في صفة لطلل في يكون صفة لطلل ومنه قوله تعالى وان احد وان احد من المشركين وان احد من المشركين احد هنا نكره واضح من المشركين صفه لاحد لكن لو في غير القران قلنا وان من المشركين احد فهذا من المشركين تصير ماذا تصير حالا لا تكون وصفا واضح اذا لمنه يتموحشا طلل اذا شرطها ماذا شرط صاحبها الاول التعريف اذا هو الغالب ان صاحب الحال يكون ماذا معرفه من المسوغات ان يكون صاحب العلي... صاحب الحال لكره ان يتقدم الحال ان تتقدم الحال عليه من المسوغات ان يوصف صاحب الحال يوصف يكون صفة اه يكون ماذا موصوفا يقول مثلا جاء رجل صالح راكبا جاء رجل صالح راكبا رجل نكرا أو لا راكبا حال من اين صاحبها رجل لكن رجل هنا جاءت نكرا لكن جاز أن يكون نكرا لأنه وصف نفهم لا ليس معرف لو أضيف إلى معرفة يعرف لكن لو أضيف إلى مكرة فيبقى واضح لكن زين التنكير قل التنكير لا نقول زال قل التنكير خرج الطالح يبقى ماذا؟ يبقى الصالح وهم كثيرون اذا فيبقى شيء من العموم لاحظ لو قلنا رجل جاء رجل راكبا لماذا لا نقول هنا حال؟ الحال لماذا قلنا هنا لا تأتي حال؟ لأن رجل مكرا لماذا؟ تذكرنا السر هنا السر في أن النكرة هي أحود إلى الصفه منها إلى الحال النكرة أحود إلى الصفة منها إلى الحال يعني هي تحتاج إلى أن تعرف نفسها قبل أن تبين هيئتها مفهوم فهم لأن قلت جاء رجل راكب الذي يهمك من هو الرجل هذا اولا تريد أن تعرفه أوصافه وأحواله أو وأخباره أو فبعد ذلك يأتيك الاهتمام بحال هيئته أنت لم تعرف بعد من هو بعد ذلك تريد أن تعرف هيئته إذن النكر أحوج ما تكون إلى الوصف إلى الذي يزيل عنها هذا التنكير فإذا عنها شيء من التنكير ماذا؟ جاز أن نبين بعض هيئتها أو هيئتها فنقول رجل صالح فتكون الراكب هنا لو لو لم نكن صالح نقول جاء رجل راكب راكبا ماذا نردها صفه فنقول جاء رجل راكب جاء رجل راكب لان الراكبه تحتاج الى ماذا تحتاج الى الوصف اكثر منها الى الحال اما المعرفه المعرفه العكس العكس المعرفة تحتاج إلى البيان الحال أكثر من الصفة وهذا يفسر لكم قول النحات قول النحات يقول الجمل بعد النكرات ماذا؟ صفات وبعد المعارف أحوال يعني الجملة تقول جاء رجل يضحك يضحك هذا جملة هل نقول نكرة في محل نكرة في محل نكرة أو في محل نصبها نقول يضحك جملة فعليه في محل رفع نكرة آه عفوا في محل رفع صفة للرجل لو قلنا جاء الرجل راكبا هنا يجوز الوجهان لكن لو قلنا جاء زيد يضحك هنا حال لا تكون صفه جاء زيد يضحك إذا يضحك في محل نصب حال جاء رجل يضحك يضحك في محل رفع صفة جاء الرجل يضحك يجوز الوجه لماذا لأن ال هنا لم تزل التعريف تماما لم تزيل التنكير تماما انما ابعدته من التنكير وقربته من التعريف يعني صار بين بين ولهذا جاز الوجهان. جاز الوجه جاز الوجه إذن عندنا قال رحمه الله، وشرط صاحبها التعريف، وشرط صاحبها التعريف، وشرط صاحبها التعريف، وشرط صاحبها التعريف،